مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم, إهدنا الصراط المستقيم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 مؤ بوبیال پینتال بوبیال ہلوبو ہیرو آخنا فل بسم اللہ الرحمن الرحیم نیور ولی الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون, ينفقون والذين يؤمنون بما أنزلون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 ل ادم میروبی ول اکمل مفل ہو اللذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون نل دینک فروس وم ختم رو نل قلوبهم وعلى سمعهم وعلى لگ غشاوة ولهم عذاب گئی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 و ہوں سیم کو پوندی ویل منا ہوں يُخادِعونَ اللهَّه والَّذينَ آممَنُوا وَماَا يَخدعونَ إِللاا أَمفُسَهُم وَماَا يشَعرون يخَادِعون اللهَّه وََّذينَ آممَنُ وَمَا يَخدَعون إِللاا أَمفُسَهُم وَمَا يَشَعرون فِي قُلُ بِهِمَّ رَضُون فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَبَ وَلَهُم عَذاابٌُ أَلِمُون بِمَا كانَوا يَكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا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 انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا, قالوا نؤمن كما ألا کم امن سل ہوں ہو مسف لال مون ام امین کم امن سولوں کو قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن لهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا, قالوا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 کالو نا نست و ادی امنو کال امند و ادوش پیم کو محن مست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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت فَمَا رَبِحَِّ جَتُهُم وَمَا كانوا متَدين أُلائِكََّ نَشْتَرَو الّلَلَتَ بِالهدَا فَمَا رَبِبحَت فَمَا رَ بِحَِّ وَمَا كانوا متَدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 بک منگ میوں سم یو جی مون سوئی ن سم اس لون یالون اس يَا صَوَاعِقَ حَذَرِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ أَمْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ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 يَجَعلونَ أَصَابِعَُم فِي أَذَانِهِم مِنَ الصَّوعقِ حَذَرَ الْ المَوود وَلَّهُ مُحطُ بِالكافِرين يَكادُ الْبَررقُ يَخْطَفُ أَبِصَارَهُم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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا شَيْءٍ ساریم ان شد وروب کمل ہوم ولدی نی کبھی کم لا الم تٹ روب کمل ہوم ولدی نی کبھی کم لا الکم تٹ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلْ وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ریزو فَلَا تَنجَعلوا لِللههِ أَدَدَو وَأَنتُمْ تَعللَمُونَّذِي جَعللَلَْكُم الْ الأرضَ فِ راشعُ وَالسَّم أَذِنَا أَو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل و سخرجو سمر و ظلم سنا ام سخرجوی مینس مروتی ریزکل فلا تجعلوا للہ اندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا فَأْتُوا, فاتوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادَعُوا وَاتَّنْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا وَادَّعَوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس فاتقوا نسل فری فعلم فالو تفالو فتقی وقن فتق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 فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا دَعَوْته فَمَا فَوْقَهَا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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 قَالَ أَلَمْ أَقُلَخُمْ إِي أَْلََمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وَأَلَمُ ما تُ بِدونُون وَأَلَمُ م تُ بِدونَُ وَمَا قُتُم تَكْتُمُون قَالَ يَأَدَمُ يا أَنْ بِهُمْ بِأَسْمائِهِمْ لَمَّا أَنْ بَأَهُم بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَكُمْ طَالَ أَلَمْ أَقُلَكُمْ إِي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَأَلَمُ ماَا تُ وَمَا قُتُم تَكْتُمُون وَأَلَّيَ آدَمُ أَن بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 وَإِذقُ ل للِمَل إِكَ تسجد لِآدمَمَ فَسَجد إِللاا إبِليس إِلَّا إبِلسَ أَبَا وَاسْتَكذَرَ وَكَانَ مِنَكافِرين وَإذقُ ل للِمَل إِكَ تسجد لِآدمَمَ فَسَجد إِللاا إبليس إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ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 وَكُونَا مِنْهَا مِنْ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 إِنَّهُ هو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا قل لهبطوا منها جميعا فان ما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل لهبطوا منها جميعا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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وان يا فرهبون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي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 وَآمِنُوا بِمَاأَزَلَةُم صَدِّقَلِّمَا مَععَكُمْ وَلَا تَقُوا أَوْولَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَلِلَ وَإي يَفَتَّقُون وَلَا تَلْلبِسُ الْ الحَققَّ بٍ باطِلِ وَتَكْتُمُ الْ الحَقَّّ وَأَتُمْ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ فَلا تَعقلون تَأمرون الن سَب بِذن وَتَن سَونَ أَمفُسَكُم وَآنتُم تَتلونَ الكِتاب فَلا تَعقلون تَأمررون الن سَب بِذنِ وَتَن سَونَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وانني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني وانني فضلتكم على العالمين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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة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 يذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ لِساءكُمْ وَفِيذَ لِكُم بَل أُمِّ الرَبِّكُمْ ععَظِيم وَإِفَّرَقُنا بِكُم الْبَحرَ فَآ جَينَاكُمْ وَأَغْرَقنَاأَلَ فِي الرعونَ وَأَنتُمْ تَغُرُون وَإذثَرَ قنا بِكُم الْ البَحرَسَأَ جَينَاكُم وَأَغْرَقنَا آلَ فِ الرعوَ وَأَنتُم تنظرون. وَإِذْوَ عَدْنَ مُسَا أَغ بَعينَ لَلَةًثُ التَّخَذُْمُعِجِلَ مِنْ بَعْده وَأَنتُم ظَالِمونُون وَإِذْوَ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 فَادْعُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقُتُنُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 فَاخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثَُّ بَعثنَكُم مِن بَعد مَْوتِكُم لاعَكُ تَشكُرون ثمَُّ بَعثْنَكُم مِن بد مَْوتِكُم لاعَكُم تَشكرون وَظَلَّ الل عَلَْكُمُ الْ الغمامَ وَأَنزَلَّ وَأَن زَلَّ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَّلوَى كُلُوا مِن طَيباتِ مَا رزَقُناَاكُمْ وَمَا فَلَمُونَ وَلَكِم كَلُوا أَمْ فُسَهُمْ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 وَظَلَّ الل عَلَْكُمُ الْ الغمامَ وَأَن زَلنا وَأَن زَلنا عَلَيْكُمُ الْمَن وَسَّلوى كُلوا مِن طَيبَاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَمَا فَلَمُونَ وَلَكِ كَلُوا أَمْ فُسَهُمْ وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَطْنِهَا وَقَيْثِهَا وَفُوهِهَا وَعَدَسِهَا وَدَصِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وغُضِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يعتدون وَإذْقُْلتُم يا مُوسَالًا النَّصبِ عَلَ طُعَام وَاحِدٍ فَدْعُ للَناَا رَبَّكَ يُخْرِجِلَنا مَِّ تُمْ بِتُ الْ الأرضْضُ مِنْ بَقُلهَا مِنْ بَقُلهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعددَسِهَا وَدَصَِهَا.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 مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكلا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السَّبتِ فَقُلَّ لَهُم كُوا قَِدَةً خازئين وَلَقدَدْ عَِمتمَُّينَ عتَدَو منكُمْ في السَّبتِ فَقُلا لَهُم كُوا قِدَةً خازئين فَجَعللَّه نَكَلَ لِمَا بَينَ يَدَيْهَا وَمَا خَلفَهَا وَمَوعضَةَ للِمُتَّق فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 قَالُوا إِنَّهُ يَقولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا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 وَإِنَّ مَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ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 قَالُوا إِنَّهُ يَقولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَلَا تَسْقِي الْحَصَى مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قَالُوا إِنَّهُ يَقولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَلَا تَسْقِي الْحَاصِلَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَلَا تَسْقِي الْحَصَى مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإفْقَةَ تُم نَفْسَن فَدََّأتُم فِيهَا واللهُ مُخْرج مَا قُنتُم تَكتُمون مَا قُنتُم تَكتُمون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَتَقُلُونَ ضَرَبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْ الحجََةِ لَماَا يَيتَفَجع مِنههُ الأنهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشقّق فَيَخُودُ مِنْه الم وَإَِّ مِنهَا لَمَا يَحبِقُ مِنْ خَشَةِ الل وَمَ اللهَّهُ بِغافِلِ َّ تَعمللُون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنهُم أُّونَ لاَا يَعلَمونَكِتابَ إِللاا أَمانانَّ وَإِنهُم إِللاا يَظُّون وَمِنهُم أُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ سَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا به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 قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ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 بَلَامَن كَسَبَ سَيئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ قَبَنِي إِسْرَاءَ إِلَىٰ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا يُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ آيَةٍ لَتَأْتِيَنَّ النَّاسَ وَلَتُنَبِّئَنَّهُمْ ۚ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا لا مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكَ بُرْهَانٌ مِّن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 وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَكُم لا تَسْفِكُونَ لِمَا أَكُمْ وَلا تُخْرجونَ أَنْفُسَكُم مِنْ ذيَاركُمْ ثمُ أَقَْرتُمْ ثمَُّ أَقررَرُتُمْ وَأَنتُم تَشحَدُون.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 تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم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 ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ۖ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم, تظاهرون عليهم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا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 وَلَمَّ جَ أَهُم كِتابَابُ مِن عدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَهُم وَكَانوا مِن قَبلِلوا يَسْتَفِْحونَ علىَّذينَ كَفَرُوا فَلََّ فَلََّا جَ أَهُمَّا عَرَفُ كَفَروا بِه فَلعنَةُ اللهَّهِ عَكَافِرين بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن, أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا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 وَإِذاَا قِيلَ لهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهَّ قالَاوا قالَاوا نُؤمِنُ بِمَا أُنزِل عَلَْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَراءهُ وَهُوَ الحَقُّم صَدّ قَلِّمَا مَعَهُم قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَل قَدِجَ أَكُم سَابِبَنَاتِ ثَُّ التَّخَذْتُمُ الْ الععِجِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمونُون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 قُل إِن كَانَتْ لَهُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ لَاصِفَةٍ مَنَّو فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قُل إِن كَانَتْ لَهُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ لَاسِفَةٍ مَنَّو فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن لهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر والله بصير بِمَا يَعْمَلُونَ ولا تجدن لهم احرصا الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزح من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب ان عمر والله بصير بما يعملون ولا تجد لهم احرصا الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو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 وَمَن كان عَدُوّ اللهِ وَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُ وَلِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُله وَجِبِرلَ وَمِكَلَ فَإِن اللَّ فَإِن اللَّه, الله عَدُول للِكَافِرين مَنْ كَانَ عَد وَلِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرسُلِه وَجِبِرلَ وَمِكَلَ فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكثر بها الا الفاسقون ولقد انزل اليك ايات بيينات وما يكثر بها الا الفاسقون ولقد انزل اليك ايات بيينات وما يكثر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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نَحْنُ فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بِهِ من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضُرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا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 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مَن نَّسَخَ مِن آيَةٍ أَوْ نَسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَسَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا فَاعْفُ وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 بَلٰمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ وَقالَالَةٍ صَارلَْسَةِ اليَعُود على شَيْئُ وَهُمْ يَتنْلُونَ الكتاب كَذَلِكَ قالَالََّنَ لا يَعُونَ مِمثلْ قَْلِهِمْ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيه يختلفون وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ كَذَلِكَ قَالَ الذين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَلَّهُ يَحْكُمُ بَنَهُم يَوْومَ الْ القِيَامَةِ فِي مَا كانَوا فِي يَخْتَلِفُون وَقَالَةِ الَهُود لَْسَةٍ صَارَ عَ شَيْئُِ وَقَالَةٍ صَار وَقَالَةٍ صَار لَْسَةِ اليَهُود على شَيْئُ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 إِن اللهَّه وَاسِع عَم وَلِلهِ المَشرِقُ وَالمَغْرِبَ فَأَينماَا تُوُّوفَتََّ وَجهُ اللهَّ وَوَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الله ولدا بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بَدَْ السَّمواتِ وَالأَرضِ وَإِذَا خَضَاأَمْ رَم فَإِن مَا يَقُولُ لَكُم فَيَكُون وَقَالَ الَّينَ لَا يَعلَمُونَ لَ لاَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَْ تَأتِنَ آيَه كَذَلِكَ قَالَ الَّبينَ مِنْ قَضِلِهِم مِثلَ قَوْلِهِم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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ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 وَدَّهُمْ يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مفابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَاحِدن إِ إبَهمَ وَإسماعلَ أَنْ طههِ رَابَيت للِطائِفينأَنْطَحِ رَابَيت للِطَّائِ فِنَ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 ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم من امن منهم بالله واليوم الاخر قَالَ وَمَن كَثَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَفْتِرُهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَبِسَ الْمصير وَإذ يَرُفَعُ إِبِهِيمُ الْقَوَاعيدَ مِنَ البَييتِ وَإسماعيرُ رَبَّنَا رَبنَا تَقَّل مِ إِكَ أَن تَ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لَكَ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا مُوسَىٰ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا مُوسَىٰ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 إذْقالَا لَهُ رَّهُأَسلْلممْ قَالَ أأَسْلَْتُ لِرَبِّ العالممين إِذْقَالَ لَهُ رَبّهُأَسلْلممْ قَالَ أأَسْلَْتُ لِرَبِّ العالممين وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِدْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسى وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ زِنَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ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 صِبغةَ الله وَمنَنْ أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةَم وَنَحنُ لَهُ عَِدون صِبغَةَ اللهَّ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللهَّهِ صِبغَةَم وَنَحْن لَهُ عَدُون صِبغَةَ اللهَِّ وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ اللهَّهِ صِبغَةَم وَنَحنُ لَهُ عَِدونون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا كَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ